يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن ٱنذِرُوا أَن ٱنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أنا Kole pa sema vati, wal erba bil xakpo, tala jame jušri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 يم بتُلَكُم بِِ الذَّرع وَزَّتُونَ وََّ خِيلَ وَالْأَعنَّابَ وَمِنْ كلُِ الثَّمر إنِ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لقَمةَ فَكررُون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 always in know what wine sram, what wine wine And those who care about God do not do anything, and they also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 Tumme يَوْمَ kije, meti juhzi, jimmo jek udu e jina xurake, jell-le vina kun tumtuxe kuna fi jim, o l in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 باتوا والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون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 ليَكْفُرُ بِمَا آتَينَاهُ فَتَمَتَّعوا فَسَوفَتَعمُون وَيَجْعللونَ لِمَا لَا يَعمونَ نَصبًا مَِّا رَزَقَناَاهُم تَلَّهِ لَ تُسَْلَّ عََّا كُ تُمْ وَيَجْعَلُونَ requireden zpoledze, sajärke zinnihother notinостrih na začela tvoj become, je bil Matthewsha zdrojeel很多 material. In zimla slovedek, Оčeva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 Zelo hida, oda, aruselna, idha, umem, fehua, ulijuhum,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 In ne fide likala ejeteli romijas maroon. In ne le kum fil ena milja ribarot, enustrikum, mi mafibu, kuni, himim, beini, farfim, a demilaben, en roli,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 فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَظْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ Wallahu ġajda, da kum, midn emfusi kum, benina, in sreena nekam, da مَا Save Frem. L zat, مِنَ teливо nekotá. zerje وَلَا to فَلَا Hravovые karst ali vása. しょう si, da nešem nekotáno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 بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ Ull-lohu ġajda lekum, mim meħħala kovrila le, uħħajda lekum, min el-ġibeli eknena, uħħajda Kedeli kajutim, فَإِن تَوَّو فَإِن مَا عَلَيْكَ الْ البَلغُ الْمُبين يَععرفونَ نِعمَّتَ اللَّهِ ثَُّكِرُونَهَا وَأَكسَرهُمُ الْكَافِرُون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 vsi bi z чисlикаj bih, lepši afvrvu smo in v ušici, a Bigl Labor אח iliko nisika in cre wirine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 Lisanu allazi yulhiduna a'jami wa hadha lisanun 'arabiyun mubin innal bi ayati allahi la yahdihimullahu انما <تصفيق> يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون من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 فَكُلوا مَِّا رَزَقَكُمُ اللهَّهُ حَلَلَ طَيّبَ وَشْكُرُون نِعَمَّتَ اللَّهِ إِ كُ تُمْ إَّهُ تَعبُدُ إِ ماَا حَرَّمَ عَلَكُممَيتَةَ وََّمَ وَلَحمَل الْخِزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِ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 وَعَلَّذِينَ هَادُوا حرمنا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قبل وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كانوا Na Robbe Amilusu, Abidje Helatin, Sumetabumim, Berthi Delike, Wahlslechu, Na Robbe Kelly, Berthi Helera, Furroshi.